والمعجزات سمت فوق العقود المعجزات سمت فوق العقود المعجزات سمت فوق العقود فلا جن يعيس في الكون أو البشر، وتلك, وتلك معجزة المختار، معجزة المختار، كرّمك بها إله عظيم الشان مقدرة. وتلك معجزة المختار وتلك معجزة المختار وتلك معجزة المختار كرمه بها إله عظيم وكان متذر فلا الهواء هواء عند من عرف مكان عند من هواء عند من ولا المكان مجانا عندما نهارك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة فلا الهواء هواء عند من عرف وللمكان المكان مكان عند من نظر وإنما الله جل الله نظمها للمصطفى رحلة في طيها